تفعلوا إ ل ى أ و ل ي ا ئ ك م معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا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 ايه يريدون إ ل ا فرارا ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها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 فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه حداد اشحه على الخير و و ل ئ ك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان ياتي الاحزاب يودوا له أنهم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 وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أ ج ر ه ا مرتين واعتدنا لها رزقا كريما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 أ ن ع م الله عليه و أ ن ع م ت عليه أ م س ك عليك زوجك و ا ت ق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أ ح ق أ ن تخشاه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 الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أ ح د ا الا الله وكفى بالله حسيبا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 شكرا ك ي ر ا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إ ل ى النور وكان ب للمؤمنين رحيما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 فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن َّ وسدحوهن َّ سراحا جميلا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 قالوا يا ل الله ن أ ر ا د النبي أ ن يستنكحها خ ا ل ص ة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم ملكت ما أزواجهم وما فرضنا في أ ي م ا ن ه م لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ت ر د ي من تشاء منهن وتؤوي إ ل ي ك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ابناء تقض اعينهن ولا يحزن ويضضين بما اتيتهن كلهن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 وَأَنْتَ لَبِهِنَّ موسوعه ن أ ز ا ل و أ ج ب ك ح س ن النابلسي ك ل ل ع ل و ك الاسلاميه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 م س ت أ ن س ي ن لحديث إ ن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق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 يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهم ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون و ا في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إ ل ا قليلا ملعونين أ ي ن م ا ت ق ف و ا أ خ ذ و ا وقتلوا تقتيلا سنه الله في الذين ق ل و ا من قبل ولن تجد ل س ن ة الله تبديلا ي س أ ل ك الناس عن السنه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 يا ايها الذين آ م ن و ا لا تكونوا كالذين آ ذ و ا موسى فبضاهم الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا ايها الذين آ م ن و ا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 انا عربنا الامانه على السماوات و ا ل أ ر ض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا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 www.islam-dashcall.com